يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يرونكم من القفار ويجدون فيكم غرضا واعلموا ان الله مع المتقين واذا ناءت صوره فمنهم من يقول ايكم جاءت هذه ايمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً أَعَدُّوا لَبَأْسًا يَدْنِسُهُ قَوْلُ لَوَا تَنِيَكُوا وَسُورَةُ طَوْقَ على سلّحانا ألا يغويه وما كان المؤمنون مؤمنين ثم أهانين لينفروا لي قوّبها كافّة لما انطلوا وح مناسبة هي وح لك رماها إن لما نعي والضبان فلما قيّبتها أم فسرين تقيّبتها وحيد بهن وح عاد ينفّر خفاً وتقاراً خفافا دعس ينفّر بهم وعاد ده وحير كلّي وربّحه عدناه أيضاً رب سبحانه وتعالى وحوي سير الله في مناسب كافة عن ما أن المؤمنين كلوا ربيحان ومسلحو كل فئ وين لك على حروف وقيء أي حدو يجوك وقيءنا أي بحذ وما كان المؤمنون مؤمنين ثم أهان لينصروا إن أي بحان كافة لما أنطوا فروا لأن هل فعل النفر فرق من كل فرقة إنكخذ إلى كبر او مهمو мумиنين تک camera taayfa maay taayfa ka baahay firqad ilarkaba oo ee labada waraal ah ay labada shirkada ah isku danta qaybna habba qaybna qamti leen laga marmaan way inteeri leey joogo doo ah oo ay laga la si si ليتفقه سيء يفهمان في الديني دينته ويوضروا سيء يقول قومه وقوة حريبة الليوبة يعني روح هذا السفر كجرح مبارا مين مركة ممنينة إليه وذبحيننا ومركة رسولك بسرعين صلى الله عليه وسلم هذا رسولك الرحل لأن يصبحوا فيه ويقعوا فيه ويقعوا فيه لكن مركة رسولك بسرعين صلى الله عليه وسلم ويأني اتبهرته رسوله صلى الله عليه وسلم, وسلم أي لجوكتوه ilm gaasii bartaan oo qowa maqna wixii si dhaafay leen inta quraan baa soo dagi yahkaan baa soo dagiis waxba la reebay waxba la isbaray wixii markan dhaafay intay maqraayaan waayn markay soo noqdaan ay barang way kuu maqnaa oo ilm u dhaafay la sataqaw si fahamaan fi diin wa quyi si jawi walyunziru say ugu digaan فروحه بارمؤ على القيلائي كعب صلاو الدكتورني قات ومركو علم راهو مركزو عبستا لبصه إن هو يخش الله من عباد العلماء سي إلهي. وإلهي وإله كعب صلاو وإله روحه وخر نار النار في سيا على على ديسو كجلاو يتحدر فكعب وما كان المؤمنين وحبون ما هو الله رب ومؤمنتو لينفروا هنا بحان كعبتا لما أنتوا فلولا أن النار فعلا النار من كل فرقة فرقة الاركابة قوه الاركابة qaamar moominta kam yar taayfa sana qayb ka baxdu qayb had baxdu kulliina wala bixin baale is ween marka jooga xay'i ceey saneyaan soo qeyl joogaana cilmi is baranayaan say kuwa oo is baran maxay kala sameeyaan kuwa badhay hay'i hagaajinayaan xoolahi iyo baarehi iyo wakaafirki iyo say haynaayaan way ila si qabanay marka kuwa joogey li istaqoo say iski saamaan و ينبرو سيئبودك انوا كواه و احتمائه قومهم قراضي و قوة صلى الله إذا رجعوا إليهم ماكي قصوان لغضان العالم يحضرون كواه عن علمك أقوانين يعني مركع صلى الله عليه السياء مركع علمك بارتان إلهي وقع صلى إلهي وقصح الدلم يا أيها الذين آمان إلهي ينرغ كوره بيهو قاتل اللهك أعلم الهي منكك هو يلونك من يسويقك و من الكفارك عادع و ليجدوه فيكم وايدن كذلذين غلظاً أريقوا جاراً أريق هاي الكهرباء الله سبحانه وتعالى عرب كريم فعل كريم كل قوة كريم وعلموا وجاهد أن الله إلهي نعلم الطقيين إنوا لجروا بالنصر والتعييب وت... وت... والرعانة إنوا كريجروا من الله سبحانه وتعالى روح الطقي جاهد الطقيين تلجروا وجاهدو جارا المرول وايدن كب ذيهم أو وايدن كث كب ees ku meenthan noqday inso ilaahay subhanahu wa ta'ala ay taqo ilaahay uu idin kooriya la imaad oo marka aad gaadidi kagaad kaatan wara subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal wa ta'ala wa hakim wul fa wana bar yaa dha muslimiinta halga an jiray way aad si cad jeesay iyo kuwaleeysa kuwan la dagaalantay mar walba qodobada ku soo xigta kuwa ku soo xigta ee aqalina ma ah ee diinna ma kuwi ku soo xigta ka booday inaad kuwa kale aad doon kuwa bixqan leeyahay hadalha ku dhinno waqaa ay soo jeedinayno yeyna kugu isku tageyno iskeelee shiyo kuwa ninka ku soo xigga الله subhanahu wa ta'ala sawo dagaalashaa saasana rasuulkeena sallallahu أي والله قاتم موسى أوجد منهم في فارس يقوي كشه وعرفنا رأى عرفت في لحظة وكلوا الإسلاماء أو ساعدت طوب بإذن سورة السوردة صدق صدق كن بالرعاة أيضا أقربتنا إلى مسقى آلي وحولها تونك كاسأ أقربتنا مكة عرب لدغ على من يعين رسول الرعاة مركنا الدعارة تنصي الإسلاميين أي صدق كن وعيدا هذا في عليه صلى الله عليه وسلم وعيدا بدمه وخرجوا مركة ساس رسول الله إلهي أنا سيدا بارك رسولك أنا سيد الله ورسوله إياه أنت يا مركة روح دوسن لحن علم قرط كهجة علم واحد بلنبو خربسية الله حلي ياو إلهي أنا سبحانه وتعالى متر خربتو عشرات هو علمهاي كل كثيا دواي مركة رب سبحانه وتعالى إلا قيام انت الإسلام جروب إجال جروب إلا جال الله دجال وين بارك مرور بجارة كل لا جساستنا عدل صح لكنه إنزين كل كتب عادينه هي رهاني هي ودن كي يا ذل كان وسط دمر أما صلى الله عليه وسلم قريش دمر ما له البكوس عن ويسكن الصنع يانغوي fores busheeri markaasi ama islaamayaan ama markaasi soo gacan banaanay ma hadii ka adu da marka ee gaalada marba qayb balaalada gaalama wari ba ku soo xiga ayaa la la dagan laa waa markaas ka baxdo ama leeyahay in saamowka meel kale aan qatlul diina yaruna kum yalku faray wari ay duhaayleen fiikum ilinka daxlina qilbatan حدي عبدا قال لهم السنة وضرب دجالهم السنة سيس عن ولا قول وكان صوم الله مع المتقين إلهي نلجا ذات فقين مرك التقوية إلهي كودد هذا سير قال له إلهي سبحانه وتعالى كهيل إلهي هو منع الله قي هذا فقين تاو قرجال ياؤ ووهي ين وإذا ما منزلت من فقين تاوريك لجوة ماي وإذا ما صورة صورة فمن المنافقين سواء كاملها من مت يقولوا ده اي ايكم كي نابي زادة وزياس هذه صورة دني ايمان كي نابي حقر صريبا لا تصدح ايام والي سبحانه وتعالى فاما الذين امروا كو الاله ينبقكم ايه فزادتهم صورة ده سواء وزياسي ايمانا بمزياس ايمانكم وزيا لونا نصقعون مركز صرورك العلم او markastoo amal qalkiisu u badto markastoo خير u badiyo markastoo taacada badiyo iimaanka si la ziyadeey markastoo taacadu yareeyo markastoo cilmi barashada uu ka gaabiyo inaan jisaan istamaayo illa marka dambe uu inaan la aan bannoon soonu istamaayo bye marka ilaahay subhanahu wa وهل hal qiramanan saamina لكن lakiya hi kitabki tii wa sheegi asoota sunni sallallahu alayhi wa sallam sheegi in inan diyaalo caala su diya mar kasto cala ibado markasto cilmiga adab bal sheegi sabba da soo ila cilmiga wuxuu hagaajiyay ciyaadi waxa buqso hayawu ruu baa salaad tokanay lih ila afar sano sunni sallallahu alayhi wa sallam magabba nihay rsiil مركو دمائي والصحنوط الدارم مركز عمل كيسوع المبوري يا يوناتساقو جري يا ورسوله ولا الإنسانين على سنة. إلمنا أبوحص عدن كان ثوب. نكمل حي كل على ورسوله يا توصل كلنتم. السلام ما و احترى ما يصبح خير كان لسي يدادا خير في وافق لإلهي كاغبالي مهي إلهي نقرد التاري سمحانه وتقول وهو القوه أعطى حقوق برنكة تكسين به دقيه مسكحدي قلب دقيه لو قهضوا برسل عن الله انتعاد وهو القوه الله أهلو كسين ماركوحا نكوضنا نيمانكو وحوكوزي الى طاعها دمك فاعدنا من حي كوه يا إلهي هو وعلم لون عياد إلهي هو علم إنه يخشى الله من وعصبها ضبت إلهي بجعينه كلي هاتف العلم قلبها لي ما دبها لي وإذا ما أمدلت صورة المثيل السودة جيو فمنه بحق كميلة منافقين ثم منمث يقول لهي أيه في النبي زادته بجعي هذه سورة دني إيمان في النبي كدق ميئة ووحق سورة دنيا كعان فلي إلا يمكن بيئة مستسوا على الخلفة أقبتها وخير وعلمي جاء الذين آمنوا كو فزادته صورة xadiid jaan إيمان صورة ku dhaqmayaan la waan ahow awal hore jirayna qoonin bay hada barteen way ku caan baxeen koo marka badanayo waaw biyow yastafro way ku farxaan suuro ku bishaareysanay soodaa suudiga ku bishaar mesha kuwani kan nahaaya wa amm alladina fi qulubi marad qoy qalbiga jihada ay taga قال لهم بابا بطلة سبحانه الله وما سوى بنتين وهم كافري يوم قاله أولي يرون منين عبدين هنما يفطنون إن لا في نين يجول نتحاني في كل عام سنة في الأركان مرة تنحر مر أو مرة ثين ويجرن يمرقثين تو يجرن جستيو وما يجرن دبعت كل عيش مصيبة كل عيش منافق دموم من هنا الله صلى الله عليه وسلم يقول مرقون جهاد الله وكهلا مر وعبر قارش أو ق عبر قارنا يفعلدها هي ilaayba halka kan ka cacaa laakiin kadambeena ka tacay salaamowgo marka xasaaf ku ziyadinay caalanka ku ziyadinay iiman joog ku qoray gaali baa uun badanay faa'ida labaadna dambilaay kaga dhaafay wiisa ruusada kan soomaha munaafaqaa waa urta tafri iyo qareo dabarki laga qoray ma garanay maxaa loo dabray maxaa loo siday awr miyo qor iska dhaqaajinay marka أولا يرون مين عاركين أنهم يرثونه حين لثمانين يقال لهم امتحان أي أدوات كل عي في كل عام mar مرة تنهمر أو مرة مجر ثم الله يثورون ما توت كانه لكن مصيبة كل عليها حناصران وك ولا هم هن يذكرون كوان تومي وهي كل عي امتحان كهاي مصيبة لها في النظرة جارب كشراهم الإسلام خسية يحميها يعني يجعليه الله الواحد يخشراهم بقوة استعباره يوم يردوا على النفاق ونقط صوم ركب خبرت بضم بكويشة وإذا ما نزلت صورة نظرة وفير بعضهم من بركود مناقبين تأ إلى بعدين هل يراهم صارس يدخل عليهم ما إذا نار كان من أحد نروح ما ينار حضي أتاري وحج جيد إنه الإسلام خير كأي رسول كأي في السنة يروحي بقوم معانه ملك ووجه صومه يودنا واحد من معانه وجاله إيه في ويبحر يوم قصحلهم من مدرية يوم قاعد يكونوا ثم انصرفوا مركب كان عنا نيجي هذين ولا يجي جيرهم ويبحر اليوم ثم انصرفوا يقدومي ويجي السنة انصرف الله قلوبهم إلهي وعباره إلهي قلب ولا يجي جيره أيه عليه سبحانه وتعالى إلهي يجي وين الروح عباره الله قلوبهم قلب ولا إلهي حقه كت جيره لأنهم في يوم واحد سويا ينقومون له فغوا دم وحقرين وذا من حسامين او قال وقلبي وليله خير سببه لقد جاءكم وحيدين من المسلمين تهدات الرسول من القصر القديم كان كما في بني اعلان هو هذاي marka عربتي جوبتينا عليه على ما عانته ما حيدن دبا يو وخا كسو دبكنو كجيرو او كدن كدن كدن كدن اد وحي مثلا الدنيا خلين كدة في كدة ذاري صاد جنات إلى الكوكب اللي هن برسول كدة ذاري وهاي اللي معرفته الجاهلي والنفسي صورنا وإلا إلهي عن سيها لا عليك باخر النفس حسها لاجي أيه الله سبحانه وتعالى هنا نفترض إشارة لغير وإلا إلهي لقد جاءكم حايرين حصول ومن أنفسكم نفتي إنكم يضعها عزيز عليه أو كأرثي بشر مع أنتم واحد اللبيح حرس ومد ذال بدل عليكم تشين بل المؤمنين تهرقوا واميروا تهرطان بضان حيامن ونحرسوا هذا يهد بن عليسه فانت ونلوه علي سبحانه وحدي الجيد السادة وإلهي قجل رسولك فقلوا حتى النبي الله محمد وحس الله إلهي بقى يغفرهم هذا لنك قجل السادة إلهي سبحانه وتعالى بإسر الجيد ومعه يقهون حس الله لا إله إله حق القرآة المجرى إلا هو عليه الىه وان توكلت فترسر وهو إلهي رب العرش عرشه ترتب وهو هو عرش العليم ويد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك آيات الكتاب الحكيم الف لام سردو سوره طور سوره يا لودان اي سيده علمها ay sheegan قيد صوت معجزه خطص ان القران معجزه لله من kernel فروتاس كوبه يحيى تا قانها دو عرفت فينا لا ما تساسا كلو تلك آيات الفتاب هادي تانيك آيات الفتاب كتاب كأيدي كتاب دعال حكيم اي محكم قاية وهو البعض نزميش على حبدي وهو البعض نزميش على حبدي جيب وهو أكان للناس الذكاء عجبا لياب محقوق هذا ليابا أنا وحينا هنا وحينا إله فجول إن حقي ومن ميار كمضح أناندي وقلنا أنكنل أناندي للناس الذكاء أودك ووشر الذين كوروا بشارة آمنوا إله إلبي أن اللهم إلي إليه هنا أشاك قدم الصدق أن اللهم إلي إليه هنا أجرا حسنا بما قدموا من الأعمار هذا مستند القفاة سرعة وحضر شركتها أن اللهم إلي إليه هنا قدم الصدق أجر حسنا بما قدموا من الأعمال الصالح، أعمال شهور مصليين سابت، أوناك سنك، إلى كريهين، إلى ليهم دست المغوب بالشارع، أجر حسنا ليهم عند هذا الجواك توسى كريهين أجر حسنا هنا أعمال ونكسن ليهم هذا دست، قال الذين كف واحد النصوص كنوع عسل مرق وجمد إن هذا ما هذا ما إلا ساحر مبين، ساحر عظموي. فصلت له الرسول ما شاك ود كان للناس ذلك ما هو ما هو هو حت عجبل ليا ما هو هي ليا بين انا وحيان ان وحيوني الى رجل من حقي وامر به يا سميده ان ان دين الناس او سده ان كنت الناس ودي ووا شيرين لدينه قوي وبشار النبي لين الله حسنا ساو شجو اللهم حسنا عند بما قدموا من العمار الصالح أن الله قدم السفق أن الله أجراً حسنا بما قدموا من العمار الصالح أنه أجراً حسناً كولياً عند ربهم ووحي ومرسلين ضدروا قال اللي بينا في وحيداً رسولك الثلاثة كي ستاة مركياً أنصدر ونصاها كنرين إن هذا ما أهى إن هذا ما هذا كان ماهى إلا ساحر نويين مبين وعطوى ساحر عد وحي أدخل رعياً وحبو الساحراء إن ربكم أحبكم suraan الله ka kusoo degay suuraan suura bannii markii weeyey iyo kuwa madaniga isku mid ma halka soo ma hadlaan suura dimaxay ka dhig ah ahkan murafaqin yowka jehaadi sayyala iyo waxa iska dayay suuraan ilaahay subhanahu wa ta'ala suura markiga eh ahkan mid jehata إلهي سبحانه وتعالى وبطرك إبراهيم وأصبح عليه الأقياد لجذب سيداتك إن ربكم جبجت الله هو متك معقول تعيق الذي هو متك برثة إبرت وقال له سناه خلق أبرة السماوات والأرض في ستة أيام من فوق أبوه وحاجد جدان السماء وهذا بطن كله ركض في الليلة كسرت no halka u jeedaan ee lixda iyo toddoba iyaguna iyo waxa qudus badan oo geed oo oo boodo oo oo buur oo waa atirada badan ilaahay wuxuu ka warriixmay Axmed guduur saylay kubartu simastaa ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yaakaa calaal arshi istiwaa yanay qubi الا الذين بعددوا اله انتم انكم تجموهين روح روح دينك حتى ويلاه يا ابا الاو دنب ودرم ديك لين وياما تقيام على السوق عيد كلا السدا شرح الموضوع وضح النفس النفس حتى وندا وندا ما من شفيع اس تي الله هو متبع و خاويك عياده ميدان وجوده هيسنه ايدينتين كلي تسعد عوذيش كيف لا انت كتكتين السايو و باذن بركحاو فبكم وفيدن او ريب يا رب الله وكاورا بيعلوه ملي اده دير اها سا كا دغيت سبحانه وتعالى كنا الله هو ربكم اذا اباوا شعب يدوب بركحاو وكاس الىه كاس عباده لكم ولدا خالت الس لا صيت الامام اي ايوه سم ajuda agents حقsm نرجعكم جمناoughtك اراصل القط paling الاسلام الosis الا asl t 어디 dest physical الا asl nasized الا how you want جميع اللي ايوه سلامان با الاحر fas 기 ايوه Diam Ça وعد الله وابلا الله وعده إله هو رستكت أو قرأن أذن ترجمان له وحجاب يدين كإله يدين دحين تاسي وابلا حقه وعليه سبحانه وتعالى إنه مخلوق سبب بالله استورد عد الله يعين الله وحده الله إليه, الله إن إليه الله الله إنه يبدوا الخلق. يبدو الخلق ثم يعده سبب سعيري الله مخلوق ليجديه محمد مخلوق الله على سبحانه وتعالى بليديه. صو عوال مريم الذين آمنوا كوير هي نبيكم أيه وعملوا الصالحات أعماش وانسنس من بلقسه عذاب الله عوال مريم وجنو الجري واحد متسين الصي والذين كفروا كور جالوبين يجنا الله محيرين شراب شراب بينه ومن حمين بيكر قر لهوي وعذاب قريم بيئي حق الجري هي مجد جانينه وعذاب قر لما كانوا يكفرون قالوا بالسكت بيكرهن عذابه هي شراب كور جنو كو الجري هو يلاي قال لواكي يا علي يا لي حرهلا ديا أم قدر والقمر نور ديا يك نور كوش استيموي في ديا لا دو النور لكن حرهلا دا استيموي وهذا رسول صلى الله عليه وسلم يقول كورم يا عماشا الصبر, الصبر الصلاة النور والصبر ديا صلاة دا إيو سائر الكبار استيموي في سائر ما هي الصلاة مجره سائر لاهم kaas khadba kasta gaayay muhakku muhay wuxuu yiri wa sabir laa'an diintana dhawasa hadaan la sabirin waxa way haw yarasta wuxuu ruuxa sabayn kara maray maray islamka kubagiri karo sabirgu u baahan yahay islamka iyo aamaashani waka waan ruux markay imbaan ilaahay sabada waxa ku keenay diyaha iyo noorka diyaha way markaa rasuuluhu أصلاً كيكون علاج معين كمر موحد الصبر كمر ممرض والصبر بمنزل من الدين بمنزل التريات بالجسم وبش عارف يا عندي هو اله الذي كيو جعله شام صديق وهذا بقى قرحة هي وحنا عارفينه وهو رمي إله بس إله استيق صناعي انا جا وحنا انا الصالح الصفات أنا اللي إبرت مركز إله يبرت تر عودة مركز إله يبرت جعله ثاوى مركز إله يبرت تر وينه ما تبي تدعي ناس دسك هو اله الذي يجعل الشمس الضيام اله مقدره افتيه وي والقمره النور مقدره وقدره اله مقدره قرره لدي يضيح منازلاء مالي فريسان يوم لتعلموا محا قرره لدي يضيح نقص عناي وفريسان يجري محاكم إلا ويترب دين هين وحاكم إلا ها لتعلم سنة وقاتان عدد سنينة. سنة هنا سنة كتريد يسا يولح هذا سنة وقاتان هذا محاها الوقر تابشي محا يو مالي يو وحوالباي أسبوع ضيحا إلهي سبحانه وتعالى منازل بوية ربي. اللي تعلم السيد وقتان إلهي وقدرهم قارها مضيح وقدر منازلهم منالهم وقدرهم وفرزهم اللي تعلم السيد وقتان عدد السنين السنة التلين والحسابة السابحوا واحدة سابتتان اوه الروح هذا واحد كالدين ستتوقع وحيكون سابت بشي ما حاب لو وقتان ضيح سوية ما خلق الله إلهي ومعهون ذلك ضيح حاية قرحة إلا بالحق مولى إلهي بفعله الحق يعين لو تود إن فايدين كما سالها ثواب الله جل وعلا يفسر الآيات آيات قيء إلهي كلام دجال يهدئ القوم يعلمون يا, يا آيات هو كلام دجال إلهي سبحانه كون مخلوقها ويهدد وذكر علم يقول يأكل القرآن كأنتم اللي قومي يعلم ذكر الجرائم إن سفته في الليل هذيك في الخلاف اللي. فيه يوم النهار مارك مربع مدي مارك, مارك, مارك kee kala tagay marba mid u badanay kee kala yanaay hadeen kaliya maalinka sidaas ay ku kala duwan marba mid u yimanay midna moqtiisa laga qaadaynaa wama xalqa Allah iilayso iyo sawooyti samawaat ku abuuray iyo al-ardh ya cambariye ke kala yare kan ya qayb ti ka waqqaday lama kana qayb laga soo qaaday markaas kala dhageeyay iyo jileela finaar iyo junaar filay saswi iyana إلهي الوجر تيالك إلهي الوجر تل يتقوم القوم يتقوم بآل قصرين إن الذين قوي لا يرجون أن فجئين لا يرجون أن كبقيين لقائنا الله كلا كنار الله بدو لا يرجون أن فجئين فجاء الكبقيين إلهي أرتي استجل أما لا يرجون أن كعسنا لقائنا واردوش رالف النور بالحياة كذي أنا رشة الدنيا واضم أنو فيها الدنيا كيوم كحصيل كدقي وحينو كم قيهم أنا قلبك بدل. يا الذي أقوهم يا عناياتنا غافلون إلّا وسنّه ورأيك اللّه لا قلّه موهم النّار هو يجذو مما كان يكتسون رأي كثيرة سويت بأن نعرفه كلا قال الله سبحانه وتعالى إن بلش على أسباب تعي نار تهوك كلا الدنيا أخرى الدنيا كدور تام ممن ينكرون حضور الكمال قالوا إنه آخر الدّور آخرين ويني آخرين guride sii beer samaysay siiyara samaysay faara samaysay oo ka ay shirkada samaysay waxa samaysay inkali ah qalbi ay ila kaaga jeerin taana lugu ma diidan laakiin waxa إن الذين لا يدون قوة أن عبساني لقاءنا لقوة أنك نقل ونضوه أو لنا ولا بالحياتي ونحن نقل لكم كيف يدون كيف يدون كيف يدون كيف يدون كيف يدون كيف يدون والذين يقوهم يو عن آياتنا غافلون إلا وسناء آيات كالقرآن يقوى مخلوق هذا الذي يسر من أنتبه قوة إلا ويقوة قوة ما هو هل يقودوا بما كانوا يقصبون إن الذين آمنوا إله يقوه رسولك يا رسول كتاب وعملوا صالحات أعماشا يهديهم وقصايا ربهم رب جود بإيمانهم إيمانكودي سبتي هي إلى روح القصايا جريء للجنة تجري وحصونات من تحت موسى عنهم في الجنة النعيم الجنة النعمة ذا هو حلب الجهر لا أحد يكسوهم الرسول كان صلى الله عليه وسلم في يوم ركض كوارن يوم ركى كاردريران جاء جانته فوق وأنما رأي جمي جريء أدن كار كل هات سألوا أبا بدر كأخرو صلى الله عليه وسلم جريء للجنة ما حد وحاف إيمانك جوا الله تبي عمل الصالح، هن الذين آمنوا قال لما تقول يقوى يسيم ولا يقوى وعمل الصالحات يهديهم وتصي ربهم بإيمانه كريه ودي وتصي تجري وحص عن كريه من تحتها الصالح كريه الصالح يجيلها صع الأنهار في جنة نعيم جنة النعيم لا أحد يكسو بين دعوهم بيارا شغل مركز حدوني ثمانية سواش قيس ساو بريج ساجي وواك له عمر يواحد عبد يواحد حرام لهيد يواحد مشت دعوه هي للشباب فيها جنادح سبحانك اللهم ما هذا الكلام كذا وهي مرتبطه قويه منه واحد رب هذا العنصر رب هذا عبد العنصر هذا نهب هذا حتى ها وين جاء ها وين صار سبحانك اللهم عجب لو له غصان انها قاعده لو بان لو نحموتو، إننا صور رفعنا، إننا سافرتنا، إننا تبضي رفعنا، إننا حولنا مرتنا، إننا وقع، وها سوبي إن سلّحناك اللهم وبضي، كي ندرس إليك سبحانه وح مع إله، نسويه وش وإيش هذا السور عن قوم قومهم؟ دعوهم يا رسول، فيها جناح لها ما في واخويا نيان، سلّحناك اللهم، السلام تلطفيها جناها السلام، دون كان قنقرة سخ سلامه، وآخر يا آخر كلامك هاشين نحن نقوم بشكل مدى يقولون بسم الله و الحمد لله أنا الحمد لله رب العالمي ذي يارتان كولي و كوخة تميان و مثل هي عنان و هي عدى كده بريم ميس و عندنا نقولون بشكل مرحبا و كان صوم مره عذر ايه طرفات ايه وكا ايه عاجس ايه وحس ايه حتى هناك واسكتبات هدى صوبة ايه لكن تاسبو ما لديهم بقائم و خلاص و هذا نبقى بها انت من ويس و هي وعدمان وآخر الدعوهم يا راشو الله آخر كريه عن تذي مكة فارقان وحلفوا ختما الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إلهي بحمد الله لا يجهف إنك يعني ولو يعجل الله إله تسد لها للناس دكتا أشر رشار استعجالهم سووا سد الجبل الخيل لقبوا إلهم أجله أجل كويدي على طماعين لهاوي وراء دونك كلوك رتاجس فنذر وأنك تج عند الذين قوة لا يرجون أن كعب سنين لقانا في طغيان بعض كويدي يعمون يود وررسون يا subhaanahu wa ta'aala dad balamba oo wariyba ruuxa sabir ka yara uu isha waraayso hatta ruuxa dadkeena siisa waraay oo ilmiisa waraay oo maalkiisa waraay oo halbahabaaray marka hadda isha waraarto dadkaaga hawaarto wa ka haddi ilaahay ku ajibiraa sida khayrka markaa ilaahay weeysto waa alaab baabiray ilaah subhaanahu wa ta'aala rasuul kana مركب السعادة وحلا ما هباره وحصنا ما حا كنا وصلت البريود وحول أنتو حنا قالوا يعني السفر او ضدك على عبارة وحبارة خير كما تريد كو أجيب لا قضي إليهم الجلب والوكر احتاج الوحوال بواطنة مان الله ينبقى اللي شمهانه وستهى أجيجه هذيب اللي حكم له فنظروا وانكتك إن الذين كو الله يرجون اللي في طغيانهم بعد الكوضة ده حديثة يعملون يو وراثة وإذا مثلا الإنسان إنسان كماركو طاب أضر الدباس دعانا ونبري لجنبه mudda jacan saw jifad li jambi iday uis oo qaadisa saw qadir oo qaadisa isagoo taagan sala marka ka shafna marka ay dino aanu insaanka xaqiisa durro dibaatay heysatay mar wajagteen wixii uu sameeyay wajagteen a mar oo ahan oo hal kusuf raana kaano isagoo shaane la mid ah isagoo n bariin oo kale ila durro dibaata aanu ugu bariin oo ugu yadeen ma كيشاره مستنكه ايلا هي ولها مبا هي راهي و بها لاوي انسان دخل لأ وقعوا انسان كان اسيا فقعوا دروا وقع ومو من كل سوا كان صام لكن تيخ ما صوم ما او و اذا مثل انسان الضرف ما كان دعانا و نوير لجنبي مضجعني او قاعدا فوق او قايمه fala ma qashaqna markan qadno oo kefeen ana hajisad durro dubaasaday haysta do xanoonahay adoo fakhayahay dad cab waxa laga qaad si si دبا لنبغارتانو بادا انتوين دون راجب طيوه الهي سوبي بالنسال كبب بلدي قاسي وضي قاعد كيخي وقورو كيسو رمارة واجرانو محاذا بحيو الهي سبحانه وصلنا وظلوحو الهي كنتو بلديك وصوصو كذلك الساعة سذيون الله وقور في للمسر فينا كوح لده الهي التلابة ما كانوا وحا يعملون فوصلنا راح يسرانين بالله وقور حنيو شيدان بالله وقور حنيو ولا قد حلكنا وانحلقنا القرونة القرنية ومن قبل كمينك ينكوه الرئيس لما ظلوا ملكك يهلوا بين إلهي عاصيين وجاءهم رسولهم رسوله اللي بأبو حاكم بالبينات آيات عادة وما كانوا مينا النقون ليوم منوك والرميون آياتك عدام مينا الرميون ورسوله الله عديني وإلهي عديني كذلك الساسا نجزي أبال مرنة ألقوا ملمجد من خلاف دلوقتي لا إنسانين بعد من قوة جلاشة ومدة عن هلاقينا 2,600 مي. أنت واحد ساميين باس قليل عن كندا. لأن الدراسة نصفي لنا كيف تعمل الصاميين صح؟ إنسان هانا وتعال. أياك يسمح ها واحد قعد ذين بده وروحنا الصاميين إله ويدنا نرجع يصفر بله. بس هو بجدان دلكين كوري أو مدين كوري. أنت على القوة الرميو قومنه يجوا رجال هبل وهبل الصاو واللي جم. أوه حقيقي كده بيجي. كوي اذن خفتة أوه عن ما يمكن جواه يتجرب حاجة بين، هالكاس علومه قدما بينه. مرك إلهي نوقف أرقيه عاصين صار إلهي له جعلناكم. وحن في الأرض. دولك قوة خير في النغذي والنعيب ضدك وجن النغذاء بس خويف بعد. أنت إلهي لا يكذب. قولة في. لين نظر كيف استعمروه. وياك صلا مرك الآخر يقعد عليهم نشوف آيات من أبيينات إن آيات. هو عد, عد. قال الذين اكو وحيدهم لا يرجون ان كعب سنيد او لا يرجون ان رجين لقان القران في انغه ايتي بقران القران نوكن غير هذا او كننهاه القران كارتان مايته بابا حق الرجل وهذا جحد جحد الله سنن كان ديناي نوكن بيد ايتي غير هذا او بدل تا بدل او تا بدل او سوره ده وكف قولوا حاتر على نقوله نحمده ما يفقهون لي أنا جاهي أود ما أودي لما ما نص ما ينكر أنا بديله إني بدله من تلقاءه نفس الحج النفسي أنا نصي الحج ذاك ما بديله كر أنا أتبع ما طلع ما خرعي إلا ما يحاول إلا في يدين وياه إلي عن أي حاجة إني أنا وأخاف وأنا عبسة إن عصيت ربي هضني لا عصي ووحيد اللي هو حديث لا عواء عذاب يومين ما العذابك عذبك وعليم وين روحته لو شاء الله إلهي أطوض ما تروتوا ما عليكم دشين. هدؤوا إلى الدون، قرآنك ماخره، رسول بمن نقدمه، شريوحان محمد كالتقنيه، صارس نسقاه، إلى بسائق <تصفيق> قريب، أو رسول يقدر يقول إلى وحي عزينا، دوقا أدلهم وين كل من السطعة وها السورة الله يمدلهم، هذا سورة، قلوا والله بأحد نقول، كان، لو سأل الله قلوا حتى لو سأل الله وجهه ضدون ما سلوه ثم آخرين قرآنك عليك مشين، ولا أدلكم به قرآنك إن موجسيم، ما أخره فقد لبثتم وأنك فيكم تحذين عمرا عمري ومن قبل القرآن كنكوري قرآن كنتو سودين كورين تاني اللعنة نصوله كان فرسن سنال له وحيوني سوى عمر دير ما انت سنين نحجو أنا وقرآن هاي السنين أنا وحبه قيم وحبه, وحبه أمي ما الله فالله تعقل ولم يأخذ قرنك وقرن إيانا كسب يودي إليك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيتي لا يتحدون آله إله إله يودي إليك فأنا أظلم إياك من بضا ممن رئيب طلع أبو رتع على الله الكذب وإله كبه نورك أو كذب بآيات إله إعليس الروح الديني إنه شعني الله يفلح من ليبان ألف جنيون الدنبي لياش ويعبدون ويعابدين من دون إله غيرك ما مخلوق لا ولا ينفذ عابدنا ووترمى ويقولون الهيلين هاؤلاء كواس ان اعبودين شفاعه وارجئ كوينو عند الله كوين هو ابن ما لك اله غير جني في هيدي جيرين ما هدا حاجه ان ليه لا شريك لك لبيك لبيك اللهم. لبيك لبيك لا شريك لك وحيدا إلا شريكا هو لك تمليك سو خلاين وي دخون ويراد وثن الى سبحانه وتعالى كفرن هذاهم شرك كلين ويعبدون ويعاودون من دون الله الهه غير فيه ما مخلوقه لا يضرهم هذه عودوايان ان دبينين ولا ينفعهم هذه عودان ان وحو ترين ويقرون وحينين ماكي لويدوا روحات وعبدين وخرصري مايان هل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 وما كان الناس دتكم ما هين إلا أمة واحدة حلو ما تبلا فاختاره ويسقى له ومنذ نبي الله إنه إنت قار يسوي عبدان عباس وحاء إلهي للك كاني فانقرني قرنك إلى أركنا وأبقر صنور فانقرني لما أقول إلهي سبحانه وتعالى عبدان وحاء شرك اللي ما أقول دتكم ما هين سلام بحر ومنذ أي شرك بحسن يغورين رسول الله دارا يستأجوجه ريم، ما حرسوله اللي غب عن يعني رسوله دتقيمه وحن عن أي طوين يعني مكعين يعني دتقدر ندتها يكسب بعه، وضلا كريه هي واهل حقه كل جوده إلى عبودة واح كريه قن، ما تساوي عدم عنده وما كان الناس إلا همته وحيدة أم بعهاي حلوة ضم بالو ذهيو حلو ما هو إسلام بالو ضح، فدار إسلام فاختار مركزه جاي إسلام للناس، ولا كلمة من هدين ummadana ilaga lahayd hadhaya wa rasuulkaana dadka loo soo diray haddii ayna jirin ilahay subhanahu wa ta'ala hore uu qoraynaa ummadan sida ummadii hore loo hagaajiyay loo baabeynay waala la dhimay ilaha dadka la ka xukumay oo ku elbaadil koodan rasuulka dhiriweel halaag ilahay la quddeebayno tiina fiyaa khalif waxa fikra iyo waaqi ugu minnaa laakiin kalimadaas taajirtey wa yaquluna u tayleehini وعندما يقول بيهاته يرسل شخصاً لأحد يجري ما يجري نخلق ما يجري ما يجري ما يجري ما يجري ما يجري ما يجري فقلوا بأن هذا إنما الغيب لله غيبك إلهي بأسكار وحا مقن إلهي بارك فانتظروا السوق وحا إيمن أيه وحا مقن يصعو السوق إنه أقول معكم معنان من المنتظرين كوا سوق كميدة هذه أنه أقول أن سوق يصعو السوق وحا سوق وإذا أذقنا الناس ذلك الملكة لديه لا تكدف لا تكدف إذا اللهم و أبا إيه وأوله في آياتنا أيدينا اليوم قولوا حاتنا بقى. الله الله بالله يبقى أسلعه ذك ذك بضن مكرا حقا أهلا قد شده آياتي سمكرين وكور تماردين إلهي هو إذن عقابي إلهي هو إن الله الرسول النظر والملايكة يكتبونه ويطره يماتهم كورونا مكره أطمينه شرق القل كأي واحد صوين أي وتعالى وأوجها رسخنا وإذا الناس رحمة بعد ضرّان مصدّم وكملو قوانين فيعني واحد الوية قانو بيان مر إلى من حرس إيو دباغة الثمر أربع طلث الثمر ولا جق هذه فقر إيو سعربر دباغة إيو وكالبلا سبحانه وتعالى وكا ومشي مساء wala سيف معذور وحوى واللّه يقول إذا أدرك الناس الرحمة من بعد الرّاح لبعثك لبعث راس مصدوم تواتي إذا الله يقاله مكرن ديدوئي ينكر هي كوارد ما شو هي كورق منقول في آياتنا هي كورق منقول في آيات يوم قل وحات الله وبأسرع مكر إلهي بعض دك دك بان حاجة مكرجوي إنت ليكم مكرنا يا سامي سامي مكرنا يا من الرسول أنا يكتبونه والقرآن ما هو إلى قلبي كي ويستجركم إن كسرت فيه في البر يا والبحر لا والله كم يا لهم كسر على مغلوقلكم أصلاً وقيلنا بضعة سيكونوا رينو البر ما أذكره هو لمن يكونون بري أكله الجوعان وبضعة ضيجة لهم فيها لقي إلهي واقب إن كم كسرت يا الله برضه البر في البر والبحر حتى إذا قنتم مركز أهل ثاني. في فلك الدنيا لبحر هو الجرينا أي بهم يجع والدنيا بفيها نزوات طيبة هؤلاء في عنفه موجل يحجل وفرح بهاي فرحان بتصيدك أنت هاي ساعة جاي وطهي جاءتها وحاولت تنبأ لي حيفا وكوي بتصارع دوائر عصفا والدويشة دون تقلبتها والدويشة بيبورسوا خرطال وجاهم حاول الموج موجودي بأو بس من كل مكان الملكس وظنوا وحيقين أنه انهم الحذبي من اللي هريه وما لا يبسطان دعو الله مرشد حالده halka maree دعو الله إلهي ببريان مخلصين له اي هو الهيبه برح تري لين جينا او قودل لين ان جيتنا الهه ضد نجبد من هذه محسنبا من حد الهيبه وغرض من من نجبد بايس دبقا من انت عدن خبت با لنا او بدو اننا لا تن رانا كوننا شكرين يعني هنا واحد يذهب حشمون هالك كاسة وطن فسقي يبلعين كوا بدأ راعنا وبعد ذلك ايه هو حن بالله جياب لو لو تجرب أنا بطراعي مثلا واحد دنيا الله صوله وهذا خربانين عبسوه كجريمة بعد ثاني أنت كده حجنا خطر كار هو اله الذي يسويكم في البر والبحر حتى إذا كنت ما كرهتان في الفلق الدنيا لدها أوجرينا أي سعدان بهم دونيو بس يحنا ضوايل أي بهم إيجادا بيني ألم في بس يحنا أي دونيو قراص سعدان ضوايل طيبة قابضي بدك بها فرحان حراد كفرحان ضوايل شائو هؤلاء سيتع كفرحان جاء هارجح عاصفهم بعضهم وجاهم الموج ويجي من كل مكان الجهال كستة وظنوا حيا قنريا أنه يروح حيا بهم ما أروحان لهم بس ما دو قدر برت كذا إذ قم مروني لله ها هي مرق يقينيان إن الحريري دعوا الله إلهي الكبيرين مخلصين له إلى أن بسى إلهي مرقا غنيان في إن إلهي مقليه حركيو كلي حلكا وخك دوان كرو يوجي له الدين هي إلهي جادا وبارحت له الله إلهي ومن فلما إلهي, إلهي. إلهي إذا أموا بئيوا يبغونك في لادة دلك شو السعادة نج دلك إلى يكو عاصم يبلع السميني جنب هالك كسي وضعين بغي الحقة حرام بدلك بغي يقص السميني دلك بخير من الفساد نج إلى يكو عاصم يا أيها الناس باريس مهانة وتعان ضرب إنما بغيكم عصيان كنيه من عصا السمين سان على أنفسنا نتصي ندش عليهم وإنكم واحدي يعيش إلى يحبي يالمسان ما ما تعال حياة النورش عندكم ثم إلى هنا حق أنهم قدر بهذه المدة مرت المدة اللي جاروها دمثان ثم إلى هنا برجعوا فننبئكم أن كورنا بماكن مروا مرور المساكبة بتبعي سبالي تمر إلى أم ما يصان كذا بتبعدين وإلى يوم تبلي سبحانه وتعالى ثم بتجتمع إلى كبر الدنيا يا أيها الناس إنما بغيكم دول مجين إيو فسقين يوم عشاء طاين سان على إنكم نفتي نم هذه إنكم وحيدين يا ليه ما تعال الحياة نماتعكم وتعال حياتي بها وان نورين ان رشا دون ثم ذو سميلين مرجعك. ان مرجعكم رشا كذب حاجه انا وصلنا نقونيتان فربكم ما قنتم تعملوا انما مصلحه دي ادون كان اذ الهي سا اوقرن ويدين او مركا سب بقدين ان كاتكسان اذ الهي جرتين الله سبحانه وتعالى في والسلام وي سفري انما مصلحتي ان رشا دون مثال كده يا سفره كمان وبيوكري ان ذله ان ثوتج من صاي حاجه سما بيه سببتي بيه سببتي نواة الارض نلوك وكسر بحية نواةها ايه سقدر مضايير الروب ايه ذو بضانه العجايب انتو جاي ودعق ايه صوب بحيه نواة كاسو مما ايه كلو الناس ذو بحي عنا تاريه بحي تاشنك بحي قدارك بحضي ومالبعدنبه ولا نعام حواه داق وليه حتى اذا اخذت الارض نلوك مكة يقال وطيش ذو خرفها قرفيه نلوك مكة قرفتنا نوال كسابا وهارجني سو قرصين حتى وعرفيه وزيها تلك قرصانات ودن او مريه اهل واددكي دغانا ان نبي يقادرون عليها انه مكانسن كرانو ان بدن داقن اي عنيا بيره وحا كسوبخاي خولها وحا كسوبخاي ان بدنها لغه فقريين ملي سا مريهن حتى وحا وييم امرنا به ليلا هبن او نهارا مارن فجعلناها حسيدا وحان كنغني بيرله beer hada oo kee ya kaana u riib beeraha baalka masaga iyo galidi waa la yaqaanaayo markii raashinka laba boosba daqiiqad ama saacadri waxa ka dhacay galgileen haa waxa uu wuxuu aajiib ka yahay waxa aad dadka la كذلك sasaa nafasaa الآيات ay ilaagu kala dhex dagnay oo u caddeenaa liqooynta xaqnaado ka fikiray adduunku وانا su'aalaha wax waa asaaso ma ka dhibo qoono sasaa arkaysaa ruuxi insha Allah jecayso terin jirayo maal kala hayaa salaad la hayaa rabay in madaxda ahaayo hebeelahaayo saas rahayaa waka misamanta mid joogdo nagaac malayn oo maal malayn oo wuxuu sameeystay isu keenay majira goowenki saday laga shalay wuxuu aha ilmayarbuuha isamaan ta wadiyo am qadarin shalay gaari yar oo qolq sano oo kaas baheen inta waabara isku soo dhacday hadduu ku مرك yaa lugu soo boobay ta saad oo kawi oo saaka soo xirtay iyo raashinka loo kariyay kawi و laga bixiyay saw iska bixin way la way faashintina uni way u karsanaa guriga u نرشن له هالصيصرية تاع دنك مثال كريات صاره هلو وقالي كمان أنا أقانو أوريو حتى أنا إذا إيش جاية وكمان بيقع قل إنزل لهم من السماء سماء أنكثنا يقول أوراح أحباء اللهين وكر هيه يلهي رب سدي فقت به فقت رده حاس قدر به به ساط ساط نبات الأرض نورك ويه كسر بحاي حد أقصاب خود انت سوجه كويه دلك ما هك سو حتى دلك سحره لهي ما هك سو ما ين هو كسو بي احنا نبات كاسو ميا كل ولا عان وحي سو له حتى اذا خلت الارض دلك منطقه الزغرفه قروح هذه او زينت دلك اي قروح حصي ساده مركو اللي بيستف هي مركو قويه هي او كلا قروح اي ملايين اهلها أنهم قادرون عليها إنه إمبلاد بركا إيوحكيا لك عنية إنه مكان سنية إنه دور السنة حتى رب دين لأنني أكفر لنا وداك أحوالها أصبح وكفر لنا يا ملكي الساوء مليان أطاها أمرنا مصيبة والتبذ إلهي سبحانه وتعالى أمر بخيره وحبا بامبو الله سبحانه وتعالى أطاها أمرنا بولي ليلة في الليل أو نهارا مارد فجعلناها حسيب ما قد وخي ذولكا كاسوباه كويلي او داق قاهي او ترشينها سبحانه وتعالى حسيب بيرل غويو قال كان طنبي انهم سو ينشر ميش حكو لنك كذلك نفصل الآيات تعسان لقوم يتفكروا وردون مر كو اساجا كودينو سبحانه وتعالى كويلي نكوري او تروا لو تويا كانا ان حوان ماق علاه هايد اي يقاني هذه قادة لوحر احترامية اما مهل احترام اما وقع ما نحنو احترام اما عمل علم احترام عقله عغلة احترام اما قبيل كما هو وحب الترجره ووكاسو هالييه ووحب ما اوه حقي هذا كان لم تغنب الامس كذلك نفس الى قوم يتفكر لا تكفكر ايه دبس اوه غني ايه عغلة اوه كشرق cidba ku soo weynay kitaabka sasaa ugu cadeynay waliyo wallahi ilaahi yidhu ilaah daaris salaam tani way dhamaanayso mid aan dhamaayn bileyay ku yiri tani waa mid aanu gireysno noogira gireysada to heshaleeyna wax ka leeyii kaalan tan bilaamsi maxayuu babaay laakin ah xara meed dhamaad xanuun malik waxaanu waa nergirey ka taa oo dhamaashay mal oo wax isbeddel mar adduun go'a taqallub maanta waa aqalada waxaan u saar maanta waa wa murgeysan wa farasan maanta waa dad dhaadhaad baa bari qodayba maanta tan inta idin ka yaraasaa ku yarayo alay ila wax ka la dama shaqada qamayso gaajka maqmayso do ay ka baqameeso in adoonkan ka tagto baqameeso in xoolo ka dhamaadaan inallaah cuntaweey manan tolaa yeen marka daarta salaad in ku yareey walaw yeen ilaali daalis salaad waya diimay sha doonana wu hanuniya wa ta'aala tusaad haytayn roosh tan ay tahay mid aan waxba ahayn waya